وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم